حامين والكتاب المبين إنما جعل الله القرآن ربي اللى أن في أمم الكتاب لدينا لعلي الحسين أفنظروا عنكم الذكر طفلاً مفركين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتي وليقولن خلقهن العزيز العليم الذي دعال لكم الأرض مهدا ودعال لكم فيها سهلا لعلكم تهتدون والذين اتسل من كذلك تخرجون والذي خلق الأسواب كلها وجعل لهم من الفلك والأنعام ما تركبون لتتنوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي تخر لنا هذا وما كنا ولكن اصبحت أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه وهو كظيم مسؤوليه ما مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه وهو في مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه تبس هذا هم وقالوا لو ساب da, da, da. انظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال ابراهيم لأبيه وقومه إنه براء مما تعبدون إلا الذي سطرنيه فانه سيكون وجعلها كلمة بافية في عقبه لعلهم يغتعون بل متعت هؤلاء تَيْمَامِ أَهُمْ يَقْتُلُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحِقَتَ اللَّذِينَ مِنْهُمْ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 ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لدعبنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ثقفا من فضة ومعارض عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وذخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعج عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليطدونهم عن السبيل ويحتبون أنهم مهتدون حتى إذا جاء ما قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين في العذاب مستلقون أَفَأَنَّكَ تُسْمِعُ الْقُلْمَ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَالَّتِ الظَّلَالِ مُبِينٍ فَإِمَّا نَتْحَبَّنَ اللَّبِيكَ فَإِنَّ لَهُم مُنْتَفِقُونَ أَوْ نُرِيَانَ الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على قراط مستقين وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَدْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُنْتَى بِآيَاتِنَا إِلَى كِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمْ من آية إلا هي أكثر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون نَعْنَهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَلَا ذَاكِرٌ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي من فَكَيْفَ لَا يُبْدُونَ أَمْ أَنَا خير مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيَّ أَذْرُفٌ مِنْ ذَهَبٍ مقتدين حتى خف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوم فاسدين فلما أسفونا تقاما منهم فأغرقناهم أدمعين فجعلناهم سلفهم وَلَفَلَنَّ لِلآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بَدْرٌ مَّرْيَمَ إِذَا قَوْنُكَ مِنْهُ يَصْدُرُونَ وَقَالُوا آلهتنا خيرٌ منهم لفضيله الدكتور يَقُولُ قَدْ بَدَتْ لَكُمُ الْحِكْمَةُ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاقتلت الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلوا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ ما تستهي للأنفس وتنبذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أغنفتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة هنم خالدون لا يفسر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين وهدوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إن حق ولكن أكثر من الحق أم أبرم أمرا فإن مبرم أم يحسب أن لا لثرة لهم ولا دواهم بل لديهم يكتبون العابدين سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يطفون فذرهم يقوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في الزمان إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وسبع ركاب لهم من السماء والأرض وباب بينهما وعيده علم, علم الساعة وإليه ترجعون.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 فح عنهم وكل تلاوت